Altyazı ما جيت في المزود ربي عايزك تيجي في قلبي كمان تاخد كل سجودي وحدك كل حياتي والالحان ما جت في المزود ربي عيزك تيكي في قلبي كمان تاخد كل سجودي وحدك كل حياتي والألحال والتسبيح Sorry غوص المشرق فرحه قالوا بينا وياهم نسجد ونعلي يومها المشرق قالوا ليه واحنا كمان جايين وياهم نسجد ونعلي cool. Oh.